Book two Ti sau. Ti saun. izteiksme divi. Al ar iz Al El amr, I nein. Nos, أحلق ذقنك نومزقا ييس اغتسل ساتيا امي ييس مشت شعرك, شعرك. بيزفني بيزفنيت اتصل اتصلوا اتصل اتصلوا Sāc sāciet. Ibda ibda u. Ibda. Izbeidz, izbeidziet. Tawakkaf. Tawakka fu. Tawakkaf. Tawakka Liec to mierā. Lieciet to mierā. Utruk hava. utrukū hava. اترك هذا اترك هذا. قل, هذا. هذا. قل هذا. هذا اشتري هذا, اشتر هذا. لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق نكدنيس نكاونيكس لا تكن ابدا لا تكن ابدا وقحا نكدنيس نبيكلآيكس لا تكن ابدا غير مهذب لا تكن أبدا غير مهذب استเวنمر godiks كن دائما صادقا كن دائما لطيفا, كن دائماً لطيفاً. كن دائماً Kun dāimena mehthaban Nonāciet laimīgi mājās Aud saliman li baytik Ud sāliman li sevi Intabih nefsik. nafsik Dir ba lak ala halak Abciemoyet muzdrīz atkal Zurna Maratana Ukra fi Akrabi Wakt Zurna Marra Ukra fi Akrabi Wakt. Vizit WWW two dot DE for the book and the texts.